أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تسألهم عليه من أجل إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمون عليها وهم عنها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية منهم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 تب وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلا يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولذخر الاخره خير للذين استقموا افلا تعقلون حتى 119. وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين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 ورحمة لقوم يؤمنون